بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلا الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين أما بعد فليزال حديثنا موصولا حول التعليقات على رسالة شيخ الإسلام رحمه الله في螺Radio وب composition بمقدمة التفسير بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه نح顆 يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه مستملا, مستملاً للأمرين إما لكونه مشتركا في لغة فلذق قصورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد ولفظ, ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وكلغف الفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها الثلاث وقد لا يجوز ذلك فالأول إما لكون الآية, إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا هذا طار وهذا طار وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنى معنايا إذ قد جوّز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل العلم وإما لكون اللفظ متوافئة فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان منصف في الثاني ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أي يقول الشارح رحمه الله اللفظ المشترك صدق وأن عرفناه بأنه متحد لفظه وتعدد معناه لأن هذا اللفظ مشترك بين معنين مثاله القصورة مشترك بين الرام والأسد فأنهم ثمر مستنفرة فرق من قصورة ثمر الوحش إذا رأت الرام فرق والثمر الأهلية إذا رأت الأسد فرق فهل المراد بالقصورة الرامي أو المراد بذلك الأسد؟ بعضهم قال المراد الأسد وبعضهم قال المراد الرامي وما دام اللفظ صالحا للمعنيين بدون تناقض فإنه يحمل, يحمل على المعنين جميعا هذا هذا القادمة المشترك إذا كان المشترك له أكثر من معنى وهذه المعاني لا تتعارض فإننا نحمله يعني نحمل لفظه على جميع معاني لأننا لو خصصنا لفظا بلفظا معنى, معنى فنقول ما الدليل على هذا الدليل طالما فلهم أن النبض يحترم لكن لو كانت المعاني تتعارض فهذا لابد من حمله على معنى واحد حتى لا تتعارض فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر فالطاهر هذا يحمل على اضطهارة من الشرك لأن المشرك نجد يحمل على الطارب الحدث الأكبر يحمل على الطارب الحدث الأصغر يحمل على هذا كله طيب لكن هذه المعاني متضاربة ولا مستفقات هذه معاني مختلفة ليس المستفق فالذي مثلا يرى أن الجنوب لا يمثل قرآن حمله على حدث الأصغر والذي لا يرى وسمى حدث الأصغر لا القرآن حمله على الحديث الأصغر، والذي يرى أن المسلم سواء كان محدثا حديثا أكبر أو أصغر يمس القرآن حمل الطاهر على الطاهر من الشرك هذه معاني تختلف، فلا بد من تعين معنى. أما إذا كان اللفظ يشمل على معان وهذه عني لا تتضارب وليس بينها خلاف لأن نحمله على جميع معاني زي اللفظ قسورة. فهذه تطلق على الرامي وتطلق على الأسد فرّت من الرامي فرّت من الأسد هذا كلها معاني محتملة وصحيحة وما في تعارض فنقول هذا ونقول ذلك هذا, هذا هو من مما يحصل به أيضا اختلاف التنوع فطارة هذا يفسر القسورة بالرامي وهذا مطارة أخرى تفسر القسورة بالأسد هذا وكذلك والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس عسعس ما معناه بعضهم يقول عسعس يعني أدبر وبعضهم يقول عسعس يعني أقبل اللفظ مفتمل إن وجد ما يرجح أحد المعنيين أخذنا به وإلا قلنا اللفظ صالح لكل الأمرين فهو شامل فيكون أقسم بالليل عند إقباله وعند إدباره وإذا قلنا عس, عس بمعنى أقبل ليقابل قوله والصوبي إذا تنفس صار من هذه الناحية أرجح هل تعرفون مشتركا غير القصورة العين العين والذهب والقرء مشترك بين الحيد والطر والقرء لا والقرء مشترك بين الحيد والطهر والقرق والقرق الضمائر ثم دنا الفائل من ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى هل دنا يعود على الله أو يعود على جبريل قوله فأوحى إلى عبده يعود على الله هذا هو الصحيح من أقوال المفسرين وبعضهم قال إن الضمائر واحدة لله والدنو على هذا يكون على ما يليق بجلال الله ومعنى أو في الآية هذه سبق أن بيناها عند المفسرين أنها بمعنى بل أو للتحقيق تقوله وارسلناه إلى مائة ألف أو يجيدون أي بل يزيدون وعضوهم قال أن أو هذه لتحقيق ما سبق كأنه يقول إن لم يجيدوا لينقصوا لي كما تقول عندي ألف درهم أو أكثر هل يفهم, هل يفهم الناس أن عندك أكثر من ألف درهم لا المعنى أن عندك لا ينقص عن ألف درهم إما أن يزيد أو يكون بقدره يقول المؤلف ومن التنازع الموجود بينهم ما يكون اللفظ فيه مستملا للأمرين وذلك أن اللفظ يكون مستملا للأمرين بإحدى طريقتين الأولى أن يكون مشتركا في لفظ العين وما أجبها والثاني أ يكون متواطئا في الأصل لكن المراد لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين المتواطئ ما هو هو الذي صادق لفظه معناه مثل إنسان حجر شمس قمر وما أجبها ذلك هذا نسميه متواطئا لأن اللفظ يطابق المعنى فهما متواطئان أي متتاقان يقول المؤلف إما متواطئ لكن يراد به أحد النوعين يقول هذا المتواطئ له نوعين يراد به, أح يراد به أحدهما ولكن هذا في الواقع قليل جدا إلا أنه قد يوجد ويكون تعيين أحد النوعين بحسب السياق فمثلا كلمة مع في اللغة العربية هي متواطئة في معناها إذ معناها المقارنة والمصاحبة لكنها أنواع بحسب ماضاف تضاف إليه فإذا قلت الماء مع اللبن فهو مختلف وإذا قلت الزوجة الزوجة مع زوجها فمعناه بقاء عقد الزواج بينهما وإذا قلت الضابط مع الجند فمعناه أن يراعيهم ويراحبهم فكلمة مع الآن تجد أنها كلها مطابقة فيها مصاحبة لكنها خلفت هذه المصاحبة نعم اختلفت أنواعها باعتبار ما تضاف إليه ومن ذلك الضمائر التي أشار إليها المؤلف فإنها هل, هل نقول إذا اختلفوا فيها اختلاف هذا تنور أن تضاد نقول إذا كانت الضمائر صالحة للمعنيين فهو اختلاف تنوع وكل واحد منهم ذكر نوعا وإذا لن تكن صالحة فهو اختلاف تضاد ثم إنه تعرض المؤلف رحمه الله إلى أن المشترك هل يجوز به أي يراد المعنيان والصواب أنه يجوز إذا لم يتنافيا مثلما مر في قسورة يجوز أن يراد بها المعنيان ويكون كل معنى تمثال يكون الله عز وجل أراد بقوله فرق من أي من الرامي فهم كالصمر الوحش إذا وقت الرامي أو المراد به الأسد فهم كالحمير الأهلية إذا رأت الأسد فرّت لأنه ما عندنا قرينة تؤيد أحد المعنيين واللظ صالح لهما ولا مناقبة بينهما أما لو كان بينهما مناقبة فإنه لا يمكن أن يراد به المعنيين لأنه لا يمكن أن يراد به المعنيين أكيد معنى واحد لأن المقيدان لا يجتمع عنها مثل القرأ بمعنى الصه وبمعنى الحيض هل يمكن أن نقول صالحا للمعنين جميعا لا لماذا لأنه يختلف الحكم ما يمكن أن يجتمع ومثل من راح في الساعة الأولى الرواح يطلق على المسير بعد زوال الشمس ويطلق على مجرد المسير فهو مشترس بين مطلق الذهاب وبين نوع معين من الذهاب وهو المسير بعد زوال الشمس هل يمكن الجمع بينهما لا يمكن قال إذا إذا إذا كان مع هذا الله اجتمع على معاني متفقة فإننا نحمله على جميع معانيه ونقول لا تعارض وأما إذا كانت المعاني متبينة ومتفاضلة فإن لا يمكن أن نحمل إلا على معنى واحد يعني مثلا معنى القو والمتلقاة ترتبط بأنفسنا ثلاثة تلقؤ هل نقول فرط ازهار او فرط حيض هل ممكن دول يجتمعوا مستحيل مستحيل اجتماع كيف يجتمع الحيض مع الطور يا اما نرجح الطور يا اما نرجح الحيض لكن مثلا فرط القسوره هذه يصعب في نقول هذا ولا هذا يرجع لاختلاف التنوع الا إذا كان مع المع... كان المعنيان لا يتفقان ابدا فنقول هذا من اختلاف التضاد فلما ننظر الاختلاف المفسدين فمع القرن نقول ده اختلاف كنوا على فضاد والفجأ وليال عشر ليال عشر فيها قولان بعضهم قال ليال عشر من رمضان وبعضهم قال ليال عشر من عشر ذي الحجة فصار فيها قولان باشتراك اللب كذلك الشفع والوتر بعضهم قال الوتر الله والشفع المخلوق لأنه قال ومن كل شيء خلقنا زوجين وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وتر وبعضهم قال الشف والوتر العدد لأن كل الخلايق متعددة إما إلى شفع وإما إلى وتر واللظ صالح للمعنيين جميعا كما كانت الآية تتضمن معنيين لا يتنفيان تحمل عليهما وقال يعني المؤلف الآن رحمه الله يقول التراضب في اللغة العربية قليل لأن التراضب في الحقيقة عبارة عن تضخم اللغة وكلام المؤلف صحيح بالنسبة ومن الأقوال الموجودة عنهم قال شيخ الإسلام ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بالألفاظ بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل وأما في الألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدول وقل ان يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب, تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا إن المورة هو الحركة كان تقريبا إذا إذ المور حركة خفيفة سريعة وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا فأمثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق فإن الوحي هو إعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم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 والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال معجة وتضمن جمعها وضمها إلى نعاجل وكذلك قوله وإن كادوا ليسكنونك عن الذي أوحينا إليك بمنا معنا يذيغونك ويصدونك وكذلك قوله ونصرناه من الحوم الذين كذبوا بآياتنا بمنا معنا نجيناه وخلصناه وكذلك قوله يشرب بها عباد الله بمنا يروي بها ونظائره كثيرة يروى, يروى بها ونظائره كثيرة ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه التراب فيه التراب وحركة مم. كما قال دع ما يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك مم. وفي الحديث أنه مر بضبي حاقف فقال لا يريبه أحد فكما أن اليقينه ضمن السكون والطمأنينة فالريض ضده أي ضمن للتراب والحركة ولفض الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لكن لفضه لا يدل عليهم وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن هذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة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 وجمع وجمع عبارات الثلاث في مثل ميت... يعني الشيخ عزق قرر انه قلنا استجد لفضين مو ترادفين يعني مو في المعنى تماما لكن هذا يكون على وجه التقريب هذا يكون على وجه التقريب يعني تجد مثلا مفسر لفضا بلفضين على وجه التقريب انما المطابقة التي تكون من كل وجه هذه القليلة إن لم تكن نعم، هذا مراد الشيخ النادر يقول المؤلف ومن التنازع الموجود بينهم ما يكون اللفظ فيه مستملا للأمرين وذكر أن اللفظ يكون مستملا للأمرين بإحدى طريقتين الأولى أن يكون مشتركا كلفظ العيد وما أجباها والثاني أن يكون متواطئا لكن المراد به أحد النوعين يقول المؤلف وقل يعني المؤلف الآن رحمه الله يقول الترادف في اللغة العربية قليل لأن الترادف في الحقيقة عبارة عن تضخم اللغة وكلام المؤلف صحيح بالنسبة للمعاني أما بالنسبة للأعيان فإن الترادف فيه كثير كم للهر من اسم كم للأسد من اسم وهكذا المعاني صحيح الترادف فيها قليل ولكن مع ذلك موجود ولا يمكن أن ينكر فمثلا بر وقمش وحب وعندنا باللغة العامية عيش هذا البر مترادف وكثير وفي القرآن يقول إنه نادر بمعنى أنه ما يمكن أن تأتي كلمة بمعنى كلمة في القرآن كلمة شك في القرآن كلمة شك في القرآن فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك وكلمة ريب لا ريب في هدى للمتقين يظن بعض الناس أن الشك والريب معناهما واحد وليس كذلك كما سيذكر المؤلف فحينئذ التراضف من كل وجه يقول إنه نادر أو معدوم وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه قوله بلفظ واحد يعني مغاير غير الأول وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد ما معنى لفظ واحد بلفظ واحد يعني آخر ولو قال المؤلف عن لفظ واحد بلفظ آخر لكان أديا وأوضح وهذا هو المراد يعني الذين يقولون إن معنى قوله تعالى يوم تمور السماء مورة أي تتحرك يقول هذا تقريب لماذا يقول لأن المور حركة سفيفة سريعة ليس مطلق الحركة وكذلك إذا قال الوحي هو الإعلام أو الله إلى نبيه يعني أعلمه بكذا هذا أيضا تفسير تقريبي أو قال وقضينا إلى بني إسرائيل يقول أعلمناه أعلمنا إليهم هذا أيضا تقريبي لأن معنى قضينا إليهم أخص من أعلمنا يعني معناه قضينا إليهم قضاء واصلا إليهم يعني قضاء قدريا واصلا إليه فهو ليس بمعنى مجرد الاعلام نعم والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه فاعليته وهذا نعم يعني قدات الفعل نفسره بفعل آخر لأن هذا الفعل في هذا التركيب يتضمن المعنى قال سبحانه وتعالى يفجرونها عين يشرب بها عباد الله يشرب بها عبد الله والاصل من يشرب منها مش اشرب بها الاصل من يشرب منها يشرب بها ولا يشرب منها يشرب منها فلك ده بيتضمن معنى يشرب بها يتضمن يروى بها فلما تضمن يروى بها كان المعنى مشترك بها صحيح وهذا معروف مر علينا التضمين أي فعل معنى فعل، فيكون متعديا تعدي ذلك الفعل، وله مثال من أوضح الأمثلة، وهو قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، كيف يشرب بها؟ ضمنت معنى يروى، يروى، يروى بها، لأنه ليس من المعقول الشرب بالعين، هم يشربون بالكأس، وليس بالعين. فبعضهم قال معنى بها أي منها، وبعضهم قال معنى يشرب أي يروى بها. فيكو فيكون الفعل هنا دالا على الشرب بلظه ودالا على المعنى وهو الري بمتعلقه وهو قوله بها جمعها لأن علماء النحو اختلفوا فيما إذا تعدى الفعل بغير ما يتعدى به في الأصل هل يكون التجوز في الحرف أو أنه في الفعل والصحيح كما قال أنه بالفعل فتضمن الفعل معناً يتعدى بمثله إلى ما هو متعد إليه الآن. نعم. هنا لقد ظلمت بسؤال نعاجتك إلى نعاجي أي ضم. السؤال هنا ضمن معنى الضم أي بضم نعاجتك إلى نعاجك. وليس المعنى بسؤال نعاجتك مع أي ليس المعنى أن نجعل إلى بمعنى مع. كذلك من أنصار الله. لقد ذاك وسألنا عجتك إلى أن أجي سألنا عجتك إلى أن أجي أنا سألنا عجتك ما معنى أجي بدلاً أن نقول هذا إلى بمعنى ما نقوله بأن الفعل هنا تضمن معنى فعل إيه معنى فعل الناقص نعم. نعم. كذلك من أنصاري إلى الله يقول, يقول أي من أنصاري مع الله وليس الأمر كذلك بل المعنى من ينيب معي إلى الله لأن أنصاري إلى الله يعني منيبين إليه كما قال تعالى منيبين إليه والتقوم لماذا قال إن التضمين تضمين الفعل أولى من التجوز بمعنى الحرف أي يعني بذل منؤول إني إلي بمعنى معه قدمنا تضمين الفعل نقول لا ده هو الفعل نفسه في التركيب ده تضمن فعل آخر لماذا قدمنا القول هذا على القول بإننا الحرفة هذه حرف يعني بمعنى حرف آخر ما ده ممكن يكون أسهل نعم لأن تضمين الفعل يؤدي معنى زائدا على معنى الفعل تمام. بخلاف ما إذا جعلنا الحرف متجوزا فيه فإنه يبقى الفعل على دلالة معناه فقط نعم مع. ونحول معنى الحرف يبقى إلى يبقى احنا أصرينا أصرينا المعنى لأن احنا جبنا الفعل اخلنا بمعنى فعل ثاني يبقى احنا زدنا في المعنى إنما لو احنا حطنا حرف من أصبح الفعل ايه بمعناه الذي يوضع عليه ونحول معنى الحرف إلى معنى يناسب لفظة الفعل فالتضمير اذا اوضح واو لا حسنا سأل سائل بعباد واقع على رأي من يرى التجوز بالحرف يقول سأل سائل عن عذاب واقع على الرأي الثاني سأل سائل مهتما بعذاب واقع يقول معناه ضمن سأل معنى اهتم به وبحث حتى سأل عنه أو يقال سأل سائل أخبر بعذاب واقع فيكون السؤال هنا مفضمنا معنى الإخبار هذا أولي في زيادة في المعنى. نعم يعني سأل عن العذاب فأخبر بالعذاب. أسعد المؤلف رحمه الله في هذا الكلام أن العلماء قد يفسرون اللفظ بما يقاربه لا بما يطالقه تقريبا للأذهان. نعم. فمثلا ذلك الكتاب إذا قال أي هذا القرآن فهذا هذا التفسير تقريبي. كيف؟ لأن إبداله ذلك بهذا يختلف بالمعنى فالإشارة بالبعد تتضمن من المعنى ما لا تضمنه الإشارة بالقرب والكتاب يتضمن ما لا يتضمنه القرآن من كون الكتاب مجموعاً هذا معنى قول المؤلف مضموما فإن الكتاب من الكتب بمعنى الجمع ومنه الكتيبة لجماعة الخير لأنها مجتمعة وجمع عبارات السلف يقول, يقول مؤلس رحمه الله الشيخ يسر رحمه الله وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا فإن مجموعة, فإن مجموعة عبارتين أدلوا على المقصود من عبارة أو عبارتين ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عباد الصنوات وما قدير ركوعها وفرائل وقفيها، وفرائض الزكاة ونصيها، شهر رمضان والطواف والوقف ورمي الجنار والمواقف وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشترك ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب.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 واجتماع الجبج والإخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف قد يكون لقفاء الدليل والذهول عنهم وقد يكون لعدم سماعي وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لإعتقاد معارض راجح فلنقصود هنا التعريف بجمل الأمر دو دون تفصيل. دون يقول الشارح رحمه الله لأن عباراتهم المختلفة في اللغض توجب للإنسان أن يحيط بكل ما تحتمله الكلمة من معنى قاله السلف ومن أجمع ما يكون في ذلك تفسير ابن جريل رحمه الله فإنه جمع من ألفاظهم ما, ما لم يجتمع في غيره وتفسير ابن كثير كالمختصر له لأنه قال معنى كذا وكذا قال هكذا قال فلان وفلان وفلان وعدد ثم فسر القائلين بذلك الذين قال بهم ابن جرير باستند شيخ الإسلام رحمه الله يقول جمع العبارات في هذا نافع لأن مجموع عبارتين أدل على المصود من عبارة أو عبارتين من الاتفاق أحسن وهكذا قرأتها على شيخ, على شيخ ابن باس والظاهر إن أن الاختلاف على تأويل يصير من علم الاختلاف من علم الاختلاف من علم المختلف فيه والمتفق عليه على تأويل بعيد لكن لو قال من الاتفاق كان أحسن يقول الشارح رحمه الله المؤلف رحمه الله يقول هذا الاختلاف يكون لأحد الأسباب لكن هذه ليست عامة ليست شاملة لأن أسباب اختلاف العلماء ذكره رحمه الله في كتابي رفع الملام عن الأئمة الأعلام أكثر من هذه الأسباب نعم يعتذر بأعلامك هذا الخلاف فهنا يقول قد يكون لخفاء الدليل وهذا نتيجة الفهم يعني أنه يخفى الدليل بمعنى أن لا يظن أن هذا دليل على كذا أو سمعه لكن خفي عليه دليل وقد يذهل عنه يكون ذاكرا له لا شلمتيا وقد يكون لعدم سماعه وهذا والجهد وقد يكون الغلط في فهم النص وهذا قصور الفعل وقد يكون لاعتقاد معارض راجح يعني فاهم الدليل وعالم به لكنه اعتقد أن هناك معارضا راجحا يمنع الخول بهذا الدليل إما تخصيص أو نسخ أو تقييد أو ما أجبه ذلك ومن أراد البسط في هذا فليراجع إلى كتاب المؤلف رحمه الله وهو رفع الملام عن الأئمة في يعني تبين عظار الأئمة حين ذهبوا إلى أقواله التي ذهب إليها ولو كانت مخالفة للنص فإن إماما لا يمكن أن يخالف النص عنده لا يوجد ذلك كلام ولا العلماء الراسخين أن يخالف النص عنده لا لكن قد يخالف النص لعذر من أعذار إما أنه لم يبدوا النص أصلا إما أنه بلغه على وجه ولم يثبت عنده إما أنه بلغه على وجه يثبت لكن عنده معارض له قوي غير هذه الأعذار فجمع عبارات السلف في التفسير هذا علم، هذا علم لأنه يحصل لذلك نفع كبير كما ذكر نجيب رحمه الله تعالى. فهناك معالم متقاربة نأخذ بها، وهناك معالم متبادلة فنطرحها. وكذلك كتاب صغير، فالملخص ولكن فيه زيادة تفيل اسمه ثلاث العلماء وموقفنا منه هذا لي أنا. الشيخ الأدب نعم شيخ الاسلام ورحمة الله يعني في كل هذا ان يبين قاعدة يعني التفسير وأن في التفسير أن طالب العلم الذي في التفسير لا يظن أن كثرة هذه الأقوال الموجودة في التفسير انها من باب الاختلاف الذي وقعت فيه الأمة وهو الاختلاف المزوم او الذي يكون متبادل لكن يقول لطالب العلم ينبغي أن تتريف وان تنظر في هذه الأقوال فإن أكثرها في اختلاف التنوع بد أن تستفيد منها كلها ودعوة الترادف بين ألفاظ العارية هذا نادر جدا وإن كان موجودا يعني تجد اللفظ بمعنى اللفظ تماما هذا قد يوجد لكن هذا قليل لكن الغالب أنك تجد الألفاظ متقاربة وليست مترادفة هذا بالنسبة للمعاني تجد الأفاظ متقاربة ولهذا مثلا دا يفسر بلاظ ودا يفسر بلاظ ودا يفسر بلاظ هذا قريب وهذا قريب وهذا قريب فاجمع هذه كلها واستفد منها فلعل عل على عبارة هذا تبدوه معنا ولعل عل على عبارة هذا تبدوه إيه معناه ااا آخر مثل اللفظ المشترك اللفظ المشترك الذي له أكثر معنى ننظر في هذه المعاني إن كانت هذه المعاني متباينة متضادة فإنه لابد أن نعين معنى واحد وإن كانت هذه المعاني متراضفة و... فإننا نحملها على جميع هذه المعاني فرما ما في طهار فنحملها على جميع يعني مثلا من يجي يفسر مثلا السراط يفسر بالإسلام يفسر بالقرآن يفسر بكذا في خلاف مرجع القرآن إلى الإسلام ومرجع الإسلام القرآن مر او او أو تفصل برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً المرجع واحد تحمل على جميع المعاني طالماً ما في الغار هذه قاعدة يعني لابد أن تلحظ في التفسير يعني بعض الناس يقول هذا التفسير في خلاف في خلاف ولهذا الشيخ الإلباني لما قال واحد من المتدعى إذا اختلفنا لأي شيء نرجع فسكت فقال نرجع الكتاب والسنة قال الكتاب والسنة فيه خلاف يعني في إصفاه فقال الشيخ أفي الله يشكل يعني فيه خلاف يعني لا تعمل فهناك صح فيه اختلاف لكن قد يكون اختلاف بعض وهذا نادي جداً في سبيل لأن هؤلاء أهل عربية ولا يبعدون عن لفظي إن شاء الله بعدا كبيرا وهناك اختلاف تنوع وهو الموجود الأكثر في تفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى الله تعالى عالم.